أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرا. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمن فسوف يعلمون وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمي مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قال ربك للملائكة إِنِّي خالق بَشَرًا من صَلْصَالٍ من حمي مسنون فَإِذَا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجرين فسجل الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجرين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجرين قال لم أكلني أسجر لبشر خلقته من صلصان من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط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 إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمزهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بظلمك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 تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لفي سبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة فان تقمنا منهم وينهما لبئما من مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وين الساعه الاتيات تصفح الصح الجميل إِنَّ ربك هو القلاق العليم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 بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعكلون وما ضرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبدغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا أن يتميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون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 إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا إن ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول إن شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقه السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم مما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة في دَارُ ولنعم دار المتقين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 بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حظمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبر الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاكبة المكذبين إن تحرس على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ومانهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدن عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم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 هم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون ولله يشجر ما في السماوات وما في الأرض من دابه والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون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 طغائناهم تلهينا تسن نعم ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم من انثى غل وجهه مسودا وهو كضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به اي يمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله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 نسلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ من السماء ما بِهِ به بَعْدَ بعد موتها فِي في ذلك لا يَسْمَعُونَ لقوم يسمعون فِي الْأَنْعَامِ لكم في الانعام فِي نسقيكم مما في بطونه من بين فرث و دم اللبن خالصا سائغا للشاربين و ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكر و حسنا ان في ذلك لا لقوم يعقلون و ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون. ثم كلي من كل التمرات فاسلكي سبل ربك ظلنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 وحفرة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبرون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال ان الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 والله جعل لكم مما خلق ظنان وجعل لكم من الجبال أكنان وجعل لكم سرابين تقيكم الحر سرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يقف يَطْغَوْنَ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوهُ شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَشْرَكْنَا هُنَّ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوِيلَ هُمْ قَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفينا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يظل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتضوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا بعهد الله ثمنا قليلا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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم لحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الضرى غير باغي ولا عالي فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قر وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانوعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك نتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون دعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي رَبَّكَ هُوَ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن, وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Und